الوحدة الأولى الدرس الأول الحروف والصوائت. واحد استمع إلى الجمل وتأمل معانيها مستعينا بالصور ثم أعدها السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بك مرحبا بك أهلا وسهلا أهلا بك